اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب الاعتصام وموضوعه الادله من النقل ما جاء في الاحاديث المنقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم البدع نقرأ بارك الله فيك الرحيم. قال المسنِّف رحمه الله تعالى فصل الوجه الثاني من النقل ما جاء في الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة تكاد تفوت الحصر إلا أنا نذكر منها ما تيسر مما يدل على الباقي ونتحرى في ذلك بحول الله ما هو اقرب الى الصحه الاصل هنا ما شر المصنف من قوله ونتحرى في ذلك ما هو اقرب الى الصحه الواقع أن المصنف هنا ذكر نوعين من الاحاديث الأكثر هي الاحاديث الصحيحة من الصحيحين وغيرهما في ذم البدع ثم ذكر بعض الاحاديث وتنقسم إلى قسمين منها ضعيفٌ يعتضد بغيره وينجبر ومنها ما لا يعتضد بغيره ولا ينجبر والأصل في مثل هذا الاستدلال وخاصة في مسائل العقائد هنا وهو الكتاب أن يقتصر على الأحاديث الصحيحة ويمكن أن ينضاف إلى ذلك الضعيف الذي ينجبر بغيره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 فهو رج وهذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام لانه جمع وجوه المخالفه لامه عليه السلام ويستوي في ذلك ما كان بدعه أو معصيه هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم ومن من عده الإسلام من من عده ثلث الإسلام الإمام أحمد كما ذكروا عنه ابن رجل وقال الشافعي يدخل في سبعين باباً من الفقه والمصنف هنا ذكر كلام ما أشار إليه من كلام الإمام أحمد الشافعي وغيرهما ليدل لكم أو ليدل على المعنى الشامل العظيم في هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا أي في ديننا ما ليس منه فهو رد ويدخل في ذلك جميع المخالفات فإنها ليست من الدين سواء الشرك أو البدع أو المعاصي التي ليست شركا ولا بدعا كل ذلك مما ليس عليه أمرنا مما ليس عليه أمر الإسلام مما ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بحكم الله فقال فهو رد أي مردود مردود على صاحبه ومردود على فاعله ولذلك أشار المصنف بقوله ويستوي في ذلك ما كان بدعة وما كان معصية وبهذا يكون المصنف قد ذكر الدليل الأول على ذنب البدع لأن البدع كما ورد في تعريفها أمرٌ مخترع أي ليس مما كان في هذا الدين وليس من أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهي مردودةٌ إذن وقد مضى معكم في تعريفها بأنها أمرٌ مخترعٌ في الدين وعلى هذا أمثلةٌ كثيرة سنورد بعضها بعد ذكر جملةً من الأحاديث اقرأ الحديث الذي بعده وخرَّجَ مسلمٌ عن جابرٍ ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خُطبتِه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هديُ محمد، وشرَّ الأمور مُحدثاتُها، وكلَّ بدعةٍ ضلالة وفي رواية قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضل ومن يضل الله فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه لاحظوا هنا <تصفيق> أنه ورد لفظ كل في الحديث الثاني وهو حديث جابر بن عبد الله وهو جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام الأنصاري السلمي صحابي ابن صحابي غزى تسعة عشرة غزوة ومات بالمدينة وهو ابن أربع وتسعين رضي الله عنه وأرضاه الحديث الأول فيه قاعدة عامة لذنب البدع والمحدثات وقد ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام فخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة التي تبين أن الخير والصلاح والهدي والاعتقاد الحسن والحق الذي ينجي يوم القيامة هو في كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة لاحظوا هنا لفظ كل. وهناك في الأحاديث الأولى نفي عام، ليس عليه أمرُنا من؟ نفس عمول أي, أي عمل ليس عليه أمر الإسلام ليس عليه أمر النبي عليه الله والسلام وسلم فهو رد فالعموم الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عمل ليس عليه أمرُنا هو نفسه العموم في قول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعةٍ ضلالة وفي الرواية الأخرى أيضا وكل مُحدَثةٍ بدعة ولاحظوا أن المصنف هنا رحمه الله سيستدل بهذه الاحاديث على ذم البدع والمحدثات فتاملوا لفظ العموم العموم في هذه الاحاديث اقرا بارك الله فيك وفي روايه للنسائي وكل محدثه بدعه وكل بدعه في النار وذكر أن عمر رضي الله عنه كان يخطب بهذه الخطبه رواية النساء، اللفظ عند النساء عن جابر قوله وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بيان وجه الإحداث، وبيان الحكم عليه وهو أنه بدعة والحكم على البدعة بأنها ضلالة، أي خارجة عن الحق وعن منهج الحق ثم الحكم عليها في الآخرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكل ضلالة في النار وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل هذه الزيادة وكل ضلالة في النار صححها الألباني وغيره الحديث الأول الذي ذكره المصنِّف الذي أخرجه البخاري حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولعله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد لفظة هذا زائدة الحديث أخرجه البخاري وانظروا لتراجم العلماء حتى تتبينوا كيف يستنبط العلماء الفقهة من الأحاديث وانظروا في ترجمة البخاري قال في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح الجور فالصلح مردود لاحظوا تراجم العلماء وفي مسلم كتاب الأقضية فيه الكتاب هذا في كتاب الحديث هذا ورد في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ورواه غيرهما لاحظوا الأبواب التي أورد العلماء في هذا الحديث لأن الناس إذا لم يرجعوا إلى نصوص الكتاب والسنة فإنهم قد يصطلحون على أعراف ويصطلحون على أهواء ويصطلحون على أمور يظنون أنها تحقق العدل فإنه ما من أمة حتى الأمم الكافرة إلا وهي تظن أنها تحقق العدل في, في نفسها فهؤلاء الذين يدعون تحقيق العدل في أفكارهم أو أهوائهم أو مناهجهم أو قوانينهم فإن ذلك كله محكوم عليه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فما كان مخالفا لأمر الإسلام فهو رد ولو اجتمع عليه أكثر الخلق وتأمل العلماء كيف يستنبطون هذه التراجم من مثل ذلك ولذلك حقا عد علماء الإسلام مثل هذه الأحاديث من قواعد الدين لأنك إذا علمت عن طريق الأدلة والنصوص الشرعية أن هذا أمر مخالفة مثلا الربا مخالفة مثلا ما يتعلق بكثير من العبادات التي دخلتها البدع مثل ادخال الرقص في العبادة مثلا أو الغناء أو مثلا الاعتكاف في غير المسجد أو المعاصي أو الكبائر أو دعاء غير الله أو غير ذلك من المخالفات أو الحكم غير شريعة الله كل هذه المخالفات تستطيع أن تحكم عليها بهذا الحديث ولذلك تدل جوامح الكلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وأن كل انسان يستطيع أن يشارك في الفهم الصحيح لهذا الدين حتى وإن لم يعلم بعض المسائل فإنه قد يستفتي فيها ويعرف الحكم الشرعي فإذا علم أنها مخالفة للنص فلا بد أن يعتقد اعتقاداً جازماً لا ينجيه إلا ذلك لا بد أن يعتقد اعتقاداً جازماً بأن ذلك رد مهما اجتمع عليه كثير من الناس ومعنى رد أي مردود على صاحبه كائناً من كان وعلى ذلك فإن كل مخالفة للكتاب والسنة فهي رد سواء من البدع التي نص عليها مصنف كبدع أهل الكتابين أو غيرها أو سواء بدع الشرك بدع المشركين من غير اهل الكتابين أو سواء البدع التي يصنعها المنتسبون للإسلام كالتحاكم القوانين الوضعية كل ذلك رد لا يكفي في أحوال الناس أن يصطلح أهل بلد أو يصطلح نفر من الناس على هذا الأمر أو ذاك هذا ليس بكافل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح كل صلح أحل حلالا أو حرم حلالا كل صلح شائز إلا صلح أحل حلالا أو حرم أحل حراما أو حرم حلالا والأمم في العادة تصطلح على أمور كثيرة بأعرافها وينتقل هذا العرف من درجة إلى درجة حتى يصبح منتشرا وقد يصبح تشريعا عندها لاحظوا لماذا تعب المرسلون عليه الصلاة والسلام والمصلحون في إصلاح أحوال الناس لأن هذا الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد قد يصل عند كثير من الناس إلى أن يصبح عرفاً غالبا. مع أنه مخالف للشريعة وقد ينتقل ليصبح كتاباً وفكراً وعقيدةً وأهواءً ونحلاً ومللاً فيصبح أمراً سائراً في كثير من الخلق ومع ذلك فمحكوم عليه بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رد <تصفيق> وهناك أحاديث تطبيقية تبين مثل هذا لو اصطلح وتعارف طائفة من الناس أو أهل بلد على إسقاط الحدود الشرعية وإبدالها على إسقاط الحدود الشرعية وإبدالها في العقوبة بالمال قالوا نحن مثلاً إذا زلزاني لا نجلده لا نرجمه إن كان محصناً ولا نجلده إن كان غير محصن وإنما نعاقبه بالمال أو نعاقبه بالسجن وكذلك في القتل وغيره فإنهم إذا اصطلحوا على إبدالها بالمال أو بالسجن حتى وإن تعارفوا على ذلك حتى وإن جعلوه كتاباً فيهم أو جعلوه فيهم فإنه رد وهو من الأحكام المردودة مهما ظن الناس أنها من الأحكام التي تحقق العدل عندهم إنهم ما من أمة كما سبق كما قال كثير من أهل العلم العارفين بالتاريخ والسير ما من أمة حتى الأمم الكافرة إلا وتدعي أنها تقيم العدل دل على ذلك الحديث عند الذي أخرجه البخارية عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء عربي فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفاً على هذا أي أجيراً فزنا بمرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده ثم سألت أهل العلم وقال إنما على ابنك الجلد مئة وتغريب عام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فقد على امرأة هذا فارجمها فاغد عليها أنيس فرجمها السؤال هنا أين موضع الشاهد من هذا الحديث؟ فضل أنا ذلك الرجل عندما افتد ابنه بمئة خنة وبوليده فرد أبنه ورد ذلك الحكم لأن هناك الحكم الله ورسول الله وين النص في الحديث؟ النبي نص على ذلك أيوه. أحسن فيرد. أما الوليدة والغنم فرد عليك لأنهم جعلوا المال عقوبة في مثل هذا الانحراف الخلقي جعلوا المال عقوبة على الزاني فجعله النبي صلى الله عليه وسلم رده, رده عليه. ويدخل في هذا من القواعد الشرعية الكلية حتى تفهمون قول أهل العلم هذا ثلث الإسلام ومنهم من قال هذا نصف الإسلام هذا الحديث نصف الإسلام وقد أطال ابن رجب عند شرحه لحديثنا إنما نعماله بالنيات وكذلك السيوطي من الشابعية في كتابه الأشباه والنظائر والعلماء عند ذكر هذا الحديث أطالوا في بيان أنه قاعدة من قواعد الإسلام ولذلك أحسن الإمام الشاطبي في البدء بهذا الحديث في بيان رد البدع بالمحدثات هذا الحديث أصل فمثلاً من التطبيقات المعاصرة التي سعى علماء الأسلام في بيان وجه الحق فيها القوانين الوضعية القوانين الوضعية ترجع إلى غير الكتاب والسنة فهي محكوم عليها بهذا الحديث بأنها رد ومن ذلك ما سبق في المثال السابق فإن في هذه القوانين اتخاذ المال عقوبةً على الجرائم الأخلاقية كالزنا وغيره ولا يجعلون العقوبات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة لا يجعلون تلك العقوبات عقوبات مقررة وإنما يستبدلونها بالمال فهي رد وما كان من جنز ذلك كثر أو قل فهو رد أيضا ومن ذلك العقود الفاسدة فتصح عقود الغرر والجهالة وعقود الرباء كل ذلك ردٌّ بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك كل ما يصطلح عليه الخلق أو يتعارفون وهو في ذلك مخالف لأصلٍ من أصول الدين أو لحكم من أحكامه فإنه حينئذ يكون ذلك باطلاً ويكون مردوداً بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طيب اقرأ بارك الله بك وعن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا أنه كان يقول إنما هم اثنتان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة نعم هذا ايضا تاكيد للعموم السابق ما وجه الاستدلال بهذا العموم لاحظوا أن الذين حاولوا ترويج بعض البدع حاولوا أن يكسروا العموم الوارد في هذه الايه عفوا الوارد هذه الاحاديث حاولوا أن يكسروا العموم ويضعفوه الوارد في هذه الاحاديث فليس عندهم أن كل بدعه ان كل محدثه بدعه وليس عندهم أن كل بدعة ضلالة بل يجعلون البدع قسمين منها ما يردونه ومنها ما يقبلونه فما كان على أصل مذاهبهم ونحلهم وأفكارهم وأهوائهم قبلوه سواء في العبادات أو في المعاملات ولذلك ترتب في أمر الإسلام حدث وبدع كثير هو بالله لكن أهل السنة بيّنوا ذلك وكشفوا ما يترتب عليه من الأخطار وترتب عليه في واقع المسلمين أيضا بدع لا تحصى كثرة وقد مضى معكم أمثلة كثيرة كما سبق في شرح مواضع من هذا الكتاب هذا العموم الذي حاول بعض المتفقهة في عصور سابقة وفي هذا العصر أيضا حاولوا إضعاف هذا العموم وجعلوا بعض البدع المهدثات كأنها مشروعات وقالوا ليس كل بدعة ليس كل محدثة بدعة وليس كل بدعة ضلالة تأملوا الآن السؤال الذي ذكرته من قبل كم ورد لفظ كل في هذه الأحاديث عندكم الآن حديث عائشة أولاً وفيه معنى العموم كما بينت لكم وفيه حديث جابر هذا الحديث الثاني وفيه أيضا الحديث الذي عند سائي وفيه كلام ابن مسعود هنا أيضاً موقوفاً ومرفوعاً وسيأتي بياناً صفة الرفع فيه وكذلك ما ذكره المصنف وهو طويل حتى دخل فيه الصفحة الثالثة والتسعين الرابعة وجزء من الصفحة الخامسة والتسعين لفظ كل عند علماء العربية قاطع في العموم لفظ كل من من أقوى صيغ العموم ولاحظوا أنه مع أنه من أقوى صيغ العموم لما تقول كل شيء يشمل كل شيء الله خالق كل شيء هل تتصور أن شيئاً هناك يخرج من هذا العموم؟ هل تتصور أن شيئا يخرج من هذا العموم في السماوات والأرض؟ فما من شيء في السماوات والأرض إلا والله خالقه فهذا اللفظ في استعمالات لغة العرب من أقوى صياغي العموم وهو كافٍ لو ورد في حديث واحد لو لم يرد إلا حديث واحد كلُّ بدعةٍ ضلالة لكان ذلك كافية لكن كم ورد هنا ورد في ألفاظٍ متعددة وفي أحاديث متعددة ووجه الاستدلال عند المصنف هنا أولاً أن هذه الأحاديث بلفظ العموم جاءت مطلقةً لم يقع فيها استثناءٌ على كثرتها جاءت مواضع كثيرة وفي أبواب متعددة ومع ذلك لم يأتي حديث واحد فيه كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا لاحظ وجل الاستدلال لم يرد حديث واحد عن نبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا فهي إذن قاطعة في العموم ولم يأتي أيضا الدليل من الكتاب والسنة يدل على أن هناك من البدع ما يكون من الهداء أو تتبع العلماء وهو كذلك أو تتبع طلاب العلم جميع النصوص الواردة ليس هناك نص في الشريعة فيه ذكر بدعة واحدة جعلت من الهداء أو فيه قول بأن من البدع ما يكون هداء ليس في شيء في الشريعة الأمر الثاني أنه ثبت في الأصول أن كل قاعدةٍ كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكرر ولم يقترم به تقييد ولا تخصيص فذلك دليلٌ على بقائه على مقتضى لفظه من العموم وعلى هذا فهذه الأحاديث من جوامع الكلب هذه الأحاديث من جوامع الكلب وترجع كما لا يخفاكم أيضا من حيث المعنى العام إلى أن الله عز وجل جعل الخلق له سبحانه وجعل الأمر له والأمر وهو إنزال الأحكام والشرائع وتقرير مسائل الدين في أمور الناس خاصتها أو خاصها أو عامها إنما هو لله والرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك مبلغ ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا والسنه التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ويعلمها للناس عامه هي وحي يوحي فمقتضى الاعتقاد ومقتضى أصول الشريعة ومقتضى كون الأمر لله سبحانه وتعالى مقتضاه والمقصد منه هو نفع الناس وبيان الحق لهم لمن اراد ان ولو كان يستطيع أحد منهم أن يضع قاعدة أو حكما عقائديا أو في العبادات أو في المعاملات من عند نفسه ويكون صوابا لترك الله ذلك للناس ولكن علم الله منهم أنه لو صنعوا ذلك لاختلفوا وتهالقوا فمنعهم الله من ذلك منعا كليا فمقتضى هذا الاعتقاد العام الوارد في الشريعة مقتضاه أن الله عز وجل وضع أمور الدين في العقائد والعبادات والمعاملات فيما يحتاجه الناس وضعه على الكمال والتمام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه ومقتضى ذلك الحكم على كل ما يحدثه الناس من بدعهم في العقائد أو في العبادات والمعاملات مقتضى ذلك الحكم عليه بالبطلان وهو دلالة النصوص الصريحة في أنه رد وكل ذلك يدلكم على تأكيد العموم الوارد في الأحاديث إذ لو فتح للناس مجالاً واحداً قل أو كثر في أن يجعلوا لأنفسهم في محدثاتهم وفي أفكارهم أن يجعلوا منها شيئاً من الدين أو مرجعاً في الأحكام أو في العقايد أو في غيرها لو فتح لهم هذا الباب لهلكوا وأنتم تعلمون أن هذا لم يفتح لهم في الشريعة ومع ذلك ما الذي صنعوه أيضاً؟ هلك أكثرهم أيضاً؟ م? ومع ذلك هلك أكثرهم والعياذ بالله في فتح ابواب المحدثات والبدع على أنفسهم مع أن النصوص مقرره أن كل بدعه ضلاله والعياذ بالله حديث ابن مسعود هنا لاحظوا الآن أن هذا المنقول في النصوص الشرعية تاكيد لما ما مضى معكم من الايات المنقول في الاحاديث هنا تاكيد لما مضى معكم من الايات في ذم البدع وسيأتي معكم بعد ذلك تأكيد بعد تأكيد في كلام السلف يعني سينزل هذا العلم وهذا الدين سينزل في فكر السلف وعقولهم وفهمهم فسيقولونه في خطبهم وفي تعليمهم الخلق فسينزل في كلامهم من ذلك قول من مسعودنا ينقل عنه موقوفاً أي من كلامه ويصح أن يكون مرفوعاً أما الأول فالظاهر أنه من كلامه إنما هم أثنتان الكلام والهدي وأما قول فأحسن الكلام كلام الله لاحظوا معي ورد في الحديث السابق قولا وكذلك أحسن لهدي هدي محمد وكذلك وإياكم محدثات الأمور ورد في حديث جابر وإن شر الأمور محدثات وايضا ورد في حديث جابر وإن كل محدثة ببتعى أيضا ورد في بعض الأحاديث السابقة ومن ثم هو في حكم الموقوف وفي حكم المرفوع أيضا وكلام ابن سعود هنا رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها أي نعم. طيب اقرأ بارك الله فيك وفي لفظ غير أنكم ستحدثون ويحدث لكم فكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا أيضا رواه الدارمي في سننه عنه وهذا يؤكد ما عند النسائي الزيادة لعند النسائي وكل ضلالة في النار التي صححها الألباني وغيره والآجري أيضاً في كتابه الشريعة كلاب بن مسعود يؤكد أن تلك الزيادة لها أصل هي ثابتة بسند صحيح ويؤكد أن لها أصل أيضاً وكان ابن مسعود يخطب بهذا كل خميس هذا ذكره البخاري في كتاب العلم وفي رواية أخرى عنه إنما هم اثنتان الهدي والكلام فأفضل الكلام أو أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ألا لا يتطاولن عليكم الأمر فتقسوا قلوبكم ولا يلهينكم الأمل فإن كل ما هو آت قريب على إِنَّ بَعِيدًا مَا لَيْسَ آتِيَا هذا نموذج رحمكم الله من خطب الصحابة وتعليمهم للناس الحق وانتم تلاحظون هنا أن فيه تذكير بقواعد الإسلام مثل قول ابن المسعود وكل مهدتة بدعة وفيه تذكير بلزوم أصول السنة واتباع الكتاب والسنة وفيه تخويف وترجية أيضا لأن كثيرا مما يحمل الناس والعياذ بالله مما يحمل كثيرا من الناس على الضلالة هو أنه يتطاول عليهم العمر فتقسوا قلوبهم ولذلك نهى الناس وهو يعظهم ألا يلهينهم الأمل وكم من أمر يتردد الإنسان فيه هل هو حق أو لا ويتردد في الاقدام عليه. سواء من إقامة لركن من أركان الإسلام أو إقامة لعبادته من عبادته أو إقامة حق من حقوق الإسلام والحقوق حقوق الآخرين أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو قيام ليل أو صدقة أو الانتصار لحق أو ما يترتب مما يوجبه الدين على الإنسان أن في الله ويعادي في الله ويحب في الله ويبغض في الله الإنسان قد يلد ترد عليه أحوال فيضعف لكنه تكون فيه قوة ويكون فيه صبر على الطاعة إذا رق قلبه خوفاً من الله عز وجل وتذكر الآخرة وانزاحت عنه الدنيا إذا الدنيا عن قلبه وتصور الآخرة على, على حقيقتها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 وتل الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمون كما خلقناكم أول مرة خطب الصحابة وإن كانت تكون ليست بالمطولة ولكنها فيها روح قوية من بعثة من قلوبهم رضوان الله عليهم فكانوا يذكرون أصحابهم بذلك فإذا تذكر الإنسان وقوي قلبه وتذكر الآخرة وأعرض عن الدنيا وزينتها فإنه يقوى في حمل الحق والالتزام بالتكاليف وأداء الواجب وإذا ضعف هذا الأمر في نفسه فإنه يضعف ليس سبب ما يصيب كثيراً من الناس أنهم لا يعلمون الحق وليس سبب انحراف كثير من الخلق أن العلم ليس بظاهر ولا بيد وليس سبب قعود الناس عن العمل بالواجب أنهم لا يعرفون أنه واجب لا كثير من الخلق والعياذ بالله أجان الله وإياكم تقعد به شهواته إلى الدنيا ويتطاول عليه لاحظوا في خطبة بن مسعود يتطاول عليه الأمر فيقس قلبه ويلهيه الأمل فما هو قريب وهو الموت والآخرة يراه بعيدا فتتزين له شهواته فيقعد عن القيام بما أمر الله ولذلك حق على الإنسان أن يذكر نفسه بنفسه وأن يتعظ وأن يتفكر بل كان من عادة السلف رضوان الله عليهم أن الرجل والعالم منهم يذهب إلى غيره ليعظه يذهب لغيره ليعظه وكانوا يتجافو يتجافون عن مواطن الريب وزينة الحياة الدنيا والانشغال بصحبة أهل الأموال والصرف والكبر والمخالفات لأن صحبة هؤلاء تورث والعياذ بالله قسوة القلب وفي ذلك لهم خطب كثيرة وقصص لا مجال للتوسع فيها اقرأ بارك الله بك وفي رواية أخرى أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين هذا أيضاً لون من وعظهم رضوان الله عليه كلام قليل لكن كله بركة انظروا إيراده الآية إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين وهو يؤكد ما قلته سابقا الحق قد يتضح بكلمة أو كلمتين لكن أين القلب الذي يحمل الحق ويحمل الواجب ويعمل بما يرضي الله إن لم يكن تعلقه بالله وزهده في الدنيا ولذلك انظر لاستدلال بهذه الآية إنما توعدون الآت فاتقوا الله وخافوه وما أنتم بمعجزين لا تلهي أنكم لا الدنيا ولا تظن ولا يظن أحد حتى وإن مكن في الدنيا أنه بمعجز لله سبحانه وتعالى وروا ابن ماجة مرفوعًا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة هذا في معنى الأحاديث السابقة أيضًا وابن مسعود يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحقق هنا قال أخرجه ابن ماجه بن أبي عاصم في السنة ثم قال وإسناده ضعيف فيه أبو إسحاق السبيع وهو مدلس وكان قد اختلط وأبو إسحاق كذلك كما وصفه لكن نبه علماء الحديث على أن رجال هذا الحديث هم رجال مسلم ولا يضره اختلاط أبي إسحاق لماذا؟ لأن له شواهد كثيرة من يذكر شيئاً من شواهدي قد سبق ذكرها؟ من يذكر من الأحادث السابقة شواهد لهذا الحديث؟ تضر نعم حديث ابن مسعود من الأحاديث التي وردت في مسلم والبخاري حديث جابر احسنت. ما الذي فيه إياكم ومحدثات الأمور وإن كل بدعة ضلالة هذا في حديث, في حديث جابر عند مسلم وكذلك عند النساء كل محدثة بدعة وأشمله وأصرحه في حديث جابر وخير الهدي هيدو محمد وشر الأمور محدثاتها ووروده في أحاديث أخرى تدل على أن هذا الحديث صحيح ولا يضره تدليس أبي إسحاق وهناك أحاديث ستأتي معكم أيضا تشهدوا لهذا الحديث طيب الآن هذه الأحاديث المذكورة جميعا لو أردت أن تحصي لفظ العموم فيها كم لفظ العموم الذي ورد هنا كم مرة ورد لفظ العموم من يستطيع يحصيها لفظين لا الحديث السابقة كلها تسعة طول تسعة. لو لم يرد إلا لفظ واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل لكان ذلك كاف بمقتضى لغة العرب في اضطراد العموم وكونه هنا عموم جار لا يقع فيه استثناء بحال لا يصح الاستثناء فيه بحال أي نعم والمشهور أنه موقوف على ابن مسعود وفي من حديث قد مضى معكم الموقوف اخرجه البخاري هذا صحيح لكن أيضا له حكم الرفع له حكم الرفع أي نعم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أيضا الحديث الأخرجه مسلم والصحيح من دعا إلى هدى ما هو بلفظ الهدى؟ من دعا إلى هدى نعم، اقرأ بارك الله. وفي الصحيح أيضًا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سنَّ سنَّة خير فاتُّبِعَ عليها فله أجرُه ومثل أجور من اتَّبَعَه غير منقوصٍ من أجورهم شيئًا ومن سنَّ سنَّة شر فاتُّبِعَ عليها كان عليه وزرُه ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا أخرجه الترمذي المصنف ذكر هنا قوله أخرجه الترمذي والحديث عن مسلم رواه مسلم عن جرير بن عبد الله عن أبيه ورواه أيضا الترمذي من سن سنة خير متى نعرف أن هذه السنة سنة خير وفي الرواية ومن سنة, سنة شر كيف نفرق بين سنة الخير وسنة الشر فضل. أحسنت سنة الخير لابد أن يكون لها أصل من الكتاب والسنة لابد من دليل يدل عليها ولذلك من ظن أن معنى من سن سنة خير أنه يبتدع للناس شيئا لا لأن البدع هي أمر مخترع في الدين وسنة الخير لابد أن يكون لها أصل في الدين البدع لا أصل لها في الدين مخترعة وسُنَّة الخير لا بدَّ أن يكون لها أصلٌ في الدين نعم. وروا الترمذيُّ أيضًا وصحَّحه وأبُو داوود وغيرُهما عن العرباض بن سارية قال صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعَضَنا موعِضةً بليغة ذرفَت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذا موعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعُضُّوا عليها بالنواجِد وإياكم ومُحدثات الأمور فإن كل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة هذا عموم أيضاً تضيفه لما سبق من الألفاظ التي وردت في الأحاديث السابقة صح عندك في النسخة هنا فإنه من يعيش والصحيح من يعيش كما قرأه القارب بارك الله فيه من يعيش مجزوم وهو الرواية الصحيحة النواجد الأكثر على أنها أقصى الأسنان في لغة العرب نواجد أقصى الأسنان الحديث كما مضى الكلام عن تخريجه سبق الكلام عليه مفصلة في دروس سابقة وأيضا سبق الكلام على تخريجه طيب اقرأ بارك الله فيك ورُوِيَ على وجوهٍ من طرق وفي الصحيح عن حُذيفة أنه قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم قومٌ يستنُّون بغير سنَّتي ويهتدون بغير هدي قال فقلتُ هل بعد ذلك الشر من شر؟ قال نعم دُعاةٌ على نار جهنَّم من أجابهم قذفوه فيها؟ قلتُ يا رسول الله صِفهم لنا قال نعم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعُبَّ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك وخرجه البخاري على نحو آخر مع اختلاف يسير في اللفظ الذي خرجه البخاري من قول المصنف على نحو آخر أي مع اختلاف يسير في اللفظ والحديث ايضا وارد في ذم البدع والمحدثات والذي ورد في الحديث هنا يعات على نار جهنم من أجابهم قذفوه فيها وصفهم كما وصفهم النبي عليه الصلاه والسلام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أي ينتسبون إلينا ويتكلمون بلغتنا وينتسبون إلى ملتنا هذا معنى الحديث معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أي ينتسبون إلى هذه الملة ويتكلمون وظاهر أيضا أن معنى يتكلمون بلسنتنا الظاهر فيه والله أعلم كما نص بعض أهل العلم أنه من العرب أيضا ومن جلدتنا واضحة أيضاً في نفس المعنى ولا شك أن هذا تحذير وأورده المصنف هنا لبيان التحذير من البدع والمحدثات فكل من ابتدع بدعة في الدين وخالف ما جاء في الكتاب والسنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتركه ومنابذته واحتزاله قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعظى بأصل شجرة والمقصود بالمنابذة هنا هو نبذ كلامه وعدم الأخذ به وعدم اعتباره لأنه رد رد يرد كلامه ويرد قوله وترد أهواءه ومناهجه وشرائعه المخالفة للكتاب والسنة كثرت أو قلت وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هنا من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا حتى لا يغتر أهل الإيمان بهم ولذلك وردت التحذير من مثل هذا النوع في مواضع كثيرة منها ما ورد في القرآن في التحذير من المنافقين فإنهم لا شك ينتسبون إلى الملة ولكنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون ويخلون بشياطينهم من أهل الشرك والكفر من أهل الملة الأخرى ويفسدون في الأرض والنوع الثاني هم أهل البدع وظهر من هؤلاء خلقٌ كثير في العصور الأولى كما مضى كلام المصنف على ذلك مفصلاً مطولاً في الأبواب الأول ونابدهم أهل السنة والجماعة نابدوهم بالسيف وردوهم وقصروهم وظهر أيضاً منهم في التاريخ الإسلامي التتار كما تعلمون وصنعوا لهم بدعاً خاصةً بهم كما هو كتابهم الياسق وجعلوا فيه شرائع من عند أنفسهم يحكمون بها في الأعراض والأموال والدماء ويحكمون بها في علاقاتهم الخاصة والعامة وسموا كتابهم الياسق وذكروا ابن كثير وغيرهم من أهل العلم وذكروا أيضاً كثير من المؤرخين وجعلوا في كتابهم جملة من البدع التي ابتدعوها من عند أنفسهم وخلطوها بأشياء كثيرة من الدين فجعلوا من ذلك أو كما ذكر ابن كثير أنهم جعلوها على ثلاثة أقسام قسم أخذوه من اليهودية والنصرانية أي من أنظمة الكفار وأفكارهم وقسم أخذوه من الشريعة الإسلامية وقسم أخذوه من أهوائهم هم أنفسهم يعني من صنيعتهم وكلهم من أهوائهم ما أخذوه من الكفار هو من أهوائهم وما صنعوه من عند أنفسهم من أهوائهم ومنه النوع الثاني الذي ذكرت لكم وهو شيء أن يأخذونه من الشريعة الإسلامية هذا وقد انتسب كثير منهم للإسلام فيدخلون في الحديث هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى ملتنا ومع ذلك بيّن أهل العلم فيهم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن ياسقهم رد عليهم هذا تطبيق الأحاديث السابقة بأنه رد لأنه مخالف الكتاب والسنة وأن الحكم به باعتبار أنه تشريع من دون الله كفر والعياذ بالله ونص على أنه من الكفر المخرج وبرأ المسلمين من ذلك فهذه تطبيقات عملية لهذا التحذير لأن حليف رضي الله عنه كان يسأل عن الشر وهكذا كما ذكر أهل الحديث أن الصحابة كل منهم حبب له باب من الأبواب لحاجة هذه الأمة ومن من كان يسأل عن الخير ومن من كان يسأل عن الشر مخافة أن يدركه الصحابة كانوا يخافون أن يدركهم أمثال هؤلاء وقد أدركهم في ذلك كذلوا من أهل البدع لكن نجاهم الله منهم وتبرأ الصحابة منهم بل الصحابة كانوا يخافون أن يدركهم الدجال من كثر ما حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا معنى من المعاني الذي سيرد معكم في معنى الفتنة كما سيرد بعض الأحاديث التي ذكرها المصنف فكانوا الصحابة يحذرون من الفتن والفتن لها معاني كثيرة منها الشرق والعياذ بالله كما قال الله عز وجل فليحد الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم ويدخل فيها جميع المخالفات كل ما يفتن المرأة عن دينه والعياذ بالله هو في الفتن بل الفتنة التي حمل الناس على غير الحق وإبعادهم عن دينهم بأسباب الأهواء والبدع والضلالات هي أشد كما قال الله عز وجل والفتنة أكبر من القتل أكبر من الخطر لأن فيها فساد العقائد وفيها فساد الشرائع والعبادات وفيها إفساد الناس وردهم عن دينهم فهذا نموذج من نماذجهم التتار فحذيفة حبب إليه أن يسأل عن مثل هذا ولحكمة أن يعلمها الله عز وجل بحيث تأتي هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم لها مستقبل تاريخها قد كشف النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل تاريخها لأنها حينئذ تكون أقوى أفئدة وأصبر على الحق فإذا رأت ذلك ترأت البدع تركتها ولم تقر بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرها وإذا جاء مثل ياسق التتار الذي كانوا يحكمون به الناس تحذروا منه وعرفوا أنه رد حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من جميع الفتن التي تأتي في آخر الزمان وتحذير المسلمين من الفتن يضمن لهم أمري اولا أن يحذروها فلا يدخلوا فيها والأمر الثاني أنهم لا يختلفون عليها لأنك إذا تأملتم التاريخ الإسلامي وهذا فائدت نظر في العلم ووصول العلم وقواعد الإسلام وإعادة ترتيب المسائل في ذهن طالب العلم وتربية الناس على وصوله الصحيحة وتربية أذهانه معقوله على العلم الصحيح فائدة أن لا يختلفون إذا جاءتهم الفتن لكن والعياد بالله لكذرة الجهل والولوغ في الأهواء وحب الدنيا صارت هذه الفتن تسبب أمرين خطيرين يقع فيها كثير من الناس كما فتنوا بالمذاهب البكرية المعاصرة كما فتنوا بالقوان الوضعية كما فتنوا بالبداع والمحدثات وهذه من فتنة الشبهات كما تعلمون وفتنوا أيضاً بفتنة الشهوات إلا قليل منهم الأمر الثاني وهو أشد من ذلك أنهم اختلفوا على هذا الأمر فمن يتبعه يقول هذا من الدين فلماذا تمنعني عنه فأصبح الناس مفتنون والعياذ بالله حتى في فهم التوحيد إلا من عصم الله وهذه من أمور المهمة التي تبين لكم أن الأمة تحتاج إلى علم تحتاج إلى الصبر وتحتاج إلى تربية اختلفت هذه الأمة حتى على مفهوم التوحيد وعلى مفهوم عقائد أساسية فكيف تتصور والحال ذلك أن تجتمع وتقوم لها قائمة كيف تتصور مختلفين على أهم الأساسيات فكان من الواجب على طلاب العلم وعلى العلماء عامة هو رفع الغربة عن مفاهيم الإسلام فوجود الفتن وعدم الحذر منها كما حذر منها الصحابة يؤدي إلى أمري أنها تجتاح قطاعات كثيرة من الناس فيفتنون عن دينيهم الأمر الثاني أنها تؤدي إلى تلبيس للمعاني الدينية عند كثير من الخلق ولذلك وردت تحذير ملفتاً في نصوص كثيرة جدة كما هو معلوم فينبغي للطلاب العلم أن يتأملوا هذه النصوص ويستفيدوا منها ويحذروا من الفتن ويحذروا الناس منه ولذلك الصحابة حبّم إليهم كما هو حذي فأن يسأل عن الشرق. فالشر الذي يأتي من الكفار كان الناس في مأمن منه لأن الناس كانوا في قوة عقائدية وفي فهم صحيح يعني في القرون الأولى لما تأتي الفتن من الخارج كان الأمر بالنسبة للمسلمين سهل يردونها لأن هذا جاي من دين الكفار وعقائدهم وأفكارهم وقوانينهم ونيحلهم لكن تأتي الخطورة من أين؟ تأتي الخطورة من وجود أناس من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم هم أنفسهم يفتنون الناس عن الحق ويحملونهم على ترك الشريعة يحملونهم على اعتقاد السيء يحملونهم على فتنة الشبهات وترك العبادات وترك القيام بالدين أما إذا تأملت واقع التاريخ الإسلامي وجئت لهذه العصور التي نحن فيها فصارت الفتنة والعياذ بالله أشد وذلك الغربة العلم كلما كان العلم غريبا. وانتشر الجهل كلما اشتدت الفتنة فجاء في العصور المتأخرة فصارت الفتنة أشد لماذا؟ لأن, لأن وجد من هذه الأمة من يقبل من الكفار مباشرة يعني من زمان كان الناس ممكن يدلس عليهم من عندهم فقط من الزنادق والمنافقين والمبتدعة الذين يتسمون بأسمائهم ومن جلدتهم وتكلمون بألسنتهم لكن وجد الآن في العصور المتأخرة من لا يستحي أن ينقل على الكفار مباشرة سواء في مفاهيمه التربوية أو العقائدية أو المداهب الفكرية أو قوانين الوضعية ما يستحي من هذا جهارا نهارا فصارت الفتنة حينئذ أشد ولذلك التصور التربوي الطويل للأمة لا بد أن يتضح لإذهان طلاب العلم الأمر يحتاج إلى صبر يحتاج إلى تعليم ويحتاج إلى رفع الغربة في المفاهيم حتى يسلم الناس من الفتن وهذا شيء يسير مما يدل عليه هذا الحديث وأولده المصنف كما هو ظاهر للدلالة على ذمِّ البدع في الأحاديث النبوية طيب اقرأ بارك الله فيك وفي حديث الصحيفة المدينةُ حرم ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثًا أو آوى مُحدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا وهذا الحديث في سياق العموم فيشمل كل حدثٍ أحدث فيها مما ينافي الشرع والبدع من أقبل الحدث والبدع من أقبح الحدث وقد استدلَّ مالكٌ به في مسألةٍ تاتي في موضعها بحول الله وهو وإنسان اللهم بارك الله فيك يشير إلى سياق العموم أين سياق العموم في الحديث؟ أين سياق العموم؟ تضر لفظ من أحدث اللفظين كلها في العموم أو لافظ العموم واحد؟ هم؟ هم؟ لا لفظ العموم من؟ لا، لافظ العموم من؟, من من من الفاظ العموم؟ أي, أي أحد المطر أحدث فيها حدثا أو آوام أو حدثا شوف اثنين الآن عندك المعنى يشمل الأمر أما أن يكون هو الذي يحدث أو يبتدع أو إنسان يأويه وينصره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعياذ بالله لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا أي توبة ولا عدلا أي فدية والحديث أخرجه البخاري ومسلم وعند الجمهور تفسير الصرف الفريضة والعدل النافلة أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة وأما قصة التي وقعت لمالك فسيولدها المصنف لما بعد فلا نطيل بها ننتظر حتى نصلها بإذن الله طيب اقرأ <تصفيق> وهو وإن كان مختصا بالمدينة فغيرها أيضا يدخل في المعنى كم باقي من الوقت طلعت <تصفيق> ساعة نعم وفي الموطَّئ من حديث أبي هُرَيرَة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون الحديث إلى أن قال فيه فليُذادَّن رجالٌ عن حوضي كما يُذادُّ البعير الضال أُناديهم ألا هلُمَّ ألا هلُمَّا، ألا هلُمَّا، فيُقالُوا إنَّهم قد بدَّلوا بعدك، فأقولُ فسُحقًا، فسحقا فسُحقًا حملَه جماعةٌ من العُلماء على أنَّهم أهلُ البِدَع، وحمَلَه آخرون على المُرْتَدِّينَ عن الإسلام الحديث الذي ذكره هنا فيه ذكر الحوض وهو كرامةٌ للنبي عليه الصلاة والسلام وثوابًا لأوليائه الصابرين على اتباع سنته ونصرة ملته والخوارج والمعتزلة أنكروا الحوض ومن العجيب فيما تأمله الآن من كتب أهل العلم اليوم أن ابن حجر وغيره قالوا ولا ندري لهم تعلقا ويبدو أن أصحاب البدع تكاثروا عليهم البدع فيبدعون ينكرون كل شيء ولا يكلفون أنفسهم حتى أن يكون لهم شبهة فأنا لا أعلم لماذا أنكروه ونص بن حجر فقال لا ندري ما تعلقهم في ذلك لا ندري ما تعلقهم في إنكاره والحوض كما تعلمون ورد التصريح باسمه وصفته في الأحاديث الصحيحة وعليه إجماع السلف والخلف الذي قال لا ندري لمن أنكره متعلقاً هو ابن حزم عفوا ليس ابن حجر ابن حزم قال لا ندري لمن أنكره متعلقاً وأنا الحقيقة لم أطلع على سبب إنكارهم لكن لعله والله أعلم أن الخوارج بعد فترة لأنهم كانوا يأخذون الناس بمذهبهم المعلوم في تكفير صاحبه الكبيرة وكان فيهم من طبيعتهم رفض نفسي لا يقبلون علما ولا يناقشون أحدا كما عرفتم أنهم لا يقبلوا العلم من الصحابة ولا يناقشون والمعتزلة كان فيهم جانب آخر جانب فلسفي يحبون الجدل وكثرة المناقشات وإن كان بطرق عقلية لا يلتزموا بالنصوص الشرعية فالخوارج في آخر عهدهم بعد سنوات طويلة بدأوا يتعلمون الفلسفة من المعتزلة ولذلك صاروا يوافقونهم في نفي الرؤية ويوافقونهم في كثير من عقائدهم فلعل الجامع بين الخوارج والمعتزلة في إنكار الحوض هنا أنه سار من فلسفتهم أنه أن حديث الواحد حديث الآحاد لا تثبت به العقائد فلعل هذا من شوهتهم ومن الشبهة التي وقعوا فيها أنه لم يرد به من الأحاديث ما كان متواترا فلم يثبتوه أي نعم طيب والذي يدل على الأول ما خرجه خيثمة بن سليمان عن يزيد الرقاشي قال سألت أنس بن مالك فقلت إنها هنا قوماً يشهدون علينا بالكفر والشرك ويكذِّبون بالحوض والشفاعة فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئاً؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك وحوضيك ما بين أيلة إلى مكة أباريقه كنجوم السماء أو قال كعدد نجوم السماء له ميزابان من الجنة كلما نضب أمدّاه من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا وسيرده أقوام ذابلة شفاههم فلا يطعمون منه قطرة واحدة من كذب به اليوم لم يصب منه الشراب يومئذ نسأل الله السلام والعافية على جزاءً, جزاء وفاقًا والعياذ بالله نسأل الله أن أجعلنا من الصنف الأول الذين يشربون منه شربةً لا يضمؤون بعدها أبداً إنه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف لاحظوا رحمكم الله منهج الصحابة في التوازن في تعلم العلم هنا ذكر مشكلة العلمية الخوارج ومشكلة المعتزلة مشكلة الخوارج أنما يشهدون على الناس بالكفر بغير موجب سبب المعاصي التي يدون الكفر كالزنا والسرقة ويشير هنا أيضاً في الحديث إلى المعتزلة والخوارج الذين ينكرون الحوض والشفاعة فما ترون في جواب أنس بن المالك جوابه كما ذكر المصنفنا هنا أراد أن يستدل به على أن الحديث السابق الذي أخرجه مالك في الموطة حديث أبي هريرة إلى أن قال فليذا الرجال عن حوضي أراد أن يقول يدخل فيه أهل البدع لما سأله خيثم بن سليمان لما سأله يزيد الرقاشي فقد ضعفه أهل العلم والمصنف في الكتاب قال إسناده ضعيف فيه يزيد بن أبان وهو ضعيف لكن الحديث صحيح لأن له شواهد صحيحة عن جمع من الصحابة فالحاصل هنا أن جواب أنس بن مالك وهو جواب يمثل منهجا تعليميا قويا ينبغي لطلاب العلم أن يتأملوا ولا شك أن الذين يقتدون من أهل العلم بالصحابة ينبغي أيضا أن يحافظوا على هذا المنهج لما أجابه بأي شيء أجابه هنا شوف السؤال موضع المشكلة ما هو؟ قال إنها هنا قوم يشهدون علينا بالكفر والشرك ويكذبون بالحوض والشفاعة فها هنا مشكلتان المشكلة الأولى أنهم يشهدون بالكفر والشرك على الصحابة الثاني أنهم يكذبون بالحوض والشفاعة يشهدون بالكفر والشرك على الصحابة أو من بعدهم وكيف يكون الجواب قرر أولا المعنى الصحيح في التكفير فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة لو نفى أنس التكفير مطلقة يصبح مذهب مذهب المرجعة الذين يغلون في إسقاط العمل ويجعلون الشركة والكفرة غير مؤثر يجعلون الأعمال الشركية والكفرية غير مؤثرة على الاعتقاد ويظنون أن دعاء غير الله ليس بشرك وأن قبول غير الشريعة الإسلامية ليس بشرك وأن كثيرا من الأحكام التي ذكرها الفقهاء في كتاب الردة وهي كثيرة جدا يخرجون ذلك من أسباب الكفر والشرك فأول ما قرره أنس قرر الاعتقاد الصحيح حتى لا يتوهم السائل شيئاً غير صحيح قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة إذا تركها فقد أشرا فكذلك ما كان مكفرا من الأعمال مثل سجود للصنم مثل قبول غير شريعة الله مثل عبادة الأصنام مثل دعاء غير الله مثل الدبع والنذر للقبور وغير ذلك مثل رد حكم الله الاعتراض على حكمة الأمر قبول المذاهب المنحرفة كفرية أو غير ذلك كل من أسواب الشرك فهذا لا بد أن يقرر حتى يعرف الناس دينهم حتى يعرف الناس دينهم كون يأتي إنسان ظالم كالخوارج وكفر بالمعصية التي يدون الكفر والشرك هذا ننكره لكن لا يكون منا ردة فعل فننكر الأسباب الحقيقية المكفرة هذا منهج تعليمي تأملوا أول ما أجاب أنس وضع الجواب الصحيح في موضعه ثم ذكر صفة الحوض ردا عليهم ثم قال المصنف هذا الحديث يدل على أنهم من أهل القبلة ما المقصود بهؤلاء الذين من أهل القبلة لاحظونا هذا الحديث يدل على أنهم من أهل القبلة نعم قال فنسبتهم أهل الإسلام إلى الكفر ونوصف الخوارج فلاحظونا الذين يردون على الحوض ظاهرهم من أهل القبلة بدليل ما ذكره أنس هنا وبدليل أيضًا ما سيذكره المصنف في حديث موطع أنهم معروفون بالغُرة والتحجيل ويدل على قول النبي عليه الصلاة والسلام... عندما يناديهم لماذا نادَاهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الكفَّار لحوضه ليشربوا منه لماذا نادَاهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن فيهم ظاهر أهل الإسلام، من الغُرة والتحجيل من آثر الوضوء وهذا دليل يدل على أن الذين ورد الحديث عنهم في عديث أبي هريرة السابق أنهم من أهل البدع وعلى ذلك استدل المصنف قال حمل وجماعة من العلماء على أنه أهل البدع ثم ذكر الدليل على ذلك اقرأ بارك الله فيك فهذا الحديث يدل على أنهم من أهل القبلة فنسبتهم أهل الإسلام إلى الكفر من أوصاف الخوارج والتكذيب بالحوض من أوصاف اهل الاعتزال وغيرهم مع ما في حديث وغيرهم الخوارج بعد انكروا الحوض ايضا كما ذكر بعض المحققين قالوا انكروا الخوارج وبعض المعتزله هنا في حديث الموطا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الا هلما لانه عرفهم بالغره والتحجيل الذي جعله من خصائص أمته، وإلا فلو لم يكونوا من الأمة، لم يعرفهم بالعلامة المذكورة وصحَّ من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعِظة، فقال إنكم محشورون إلى الله حفاتًا عُراتًا غُرلًا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ قال أول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم إنه يُستدعى برجالٍ من أمتي فيُؤخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم فيقال هؤلاء يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم نسال الله السلامه هذا الحديث رواه وغرلة جمع الأغرل وهو الأقلف والغرلة القلفة أي أن الناس يعودون كما بدأهم الله عز وجل يعودون يوم القيامة وينشرون للبعث كما خلقهم الله عز وجل من قبل كما أخرجهم من بطون أم قول المصنف هنا في ذكر هذا الحديث أراد أن يستدل به مع الحديث السابق على ذنب البدع ووجه الاستبلال به هنا أن الأحاديث تدل على أنهم يذادون عن الحوض وهؤلاء الذين يدادون على الحوض عليهم آثار الوضوء عليهم آثار الوضوء إلا أنهم بدلوا وغيروا والتبديل لا مانع أن يكون بأحد سببين إما بسبب البدع كما عند الخوارج المعتزل وغيرهم وإما بسبب الردة كما وقع لأهل الردة فإن أهل الردة كانوا من قبل مع الصحابة وكانوا يتوضؤونه يعني هذا أيضاً قد يكون ظاهرا عليهم فهؤلاء ارتدوا على عقابهم وهم الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا مانع والله أعلم أن يكون الحديث بشرح المصنف هنا وذكر الآيات والأحاديث السابقة أيضاً لا مانع أن يكون شاملا لأهل البدع من الخوارج المعتزلة وغيرهم وشاملاً أيضاً للمرتدين على عقابهم بعد أن فارقهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا ونستغفر الله عز وجل ونتبه إليه ونسأله العفو والعافية وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته نستعرض لكم هنا بعض الأسئلة فيها أوراق واردة بالنسبة للتغيير يقولون نرغب في بقاء الدرس ووقتي بعد صلاة العشاء فذلك أولاً لوجود درس بعد صلاة المغرب وأيضاً نحن يقول مدرس حلقات تحفيظ ولا نستطيع الحضور لكثير من الدروس لأن وقتها من المغرب إلى العشاء فهل يمكن بقاء الدرس على وقته؟ وهذا أيضاً يقول نأمن بقاء الدرس في موعده وهذا أيضاً صاحب الورقة الكبيرة يقول آمل أن يبقى الدرس بعد صلاة العشاء أسأل الله التوفيق هذا السؤال السائل يقول هناك من أصحاب الفرق الضالة من يستدل بحديث الزود عن الحوض باتهام الصحابة رضي الله عنهم بوقوعهم في البدعة لأنه في بعض ألفاظه قوله أصحابي أصحابي فكيف يكون الرد عليهم؟ الجواب الرد عليهم أنه قول أصحابي أصحابي أي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي يعني لما رأى فيهم غرة التحجيل والوضوء قال يظنهم من أمته أي أظنهم من أصحابه من أتباع دينه لا المقصود بصحابته فقوله أصحابي أصحابي مثل قوله عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي آه واتهام آه الشيعة أو غيرهم للصحابة بذلك الاتهام لا دليل عليه لأنكم تعلمون أن الذين ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد مفارقة النبي لهم الذين ارتدهم أهل الردة وهؤلاء يقاتلهم الصحابة وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه كما هو معلوم في الأحاديث الصحيحة أما الصحابة فذبتوا على الحق ونصروا الدين ونفع الله عز وجل بهم أهل الأمصار لما خرجوا مع الفتوح يعلمون الناس الحق ويبينونه ويجاهدونه في سبيل الله السائل يقول هنا إذا وضع قانون ووافق الشريعة ولكن الواضح أن صاحبه لم يقصد وضعه مطابقة للشريعة فما الحكم في هذا القانون هذا يجيب عنه أهل العلم بأنه الأصل المصدر الوحيد للمسلمين هو الشريعة لا يجوز أن يتحاكم إلى غيرها ولا أن يؤخذ من سواه فالتحاكم انما هو الكتاب والسنة ومصدر المسلمين في عقائدهم وعباداتهم ومعاملتهم هو الكتاب والسنة لكن إذا جاءت صورة من الصور التي يضع لها بعض الأمم قانونا عندهم فنظرنا في هذه الصورة فوجدناها تدخل في المباحات أو تدخل عندنا في المأذون به أو المطلوب ووافقت الشريعة عليها فإننا حينئذ ندخلها في أحكامنا على أن الشريعة وافقت عليها لا على أنها من أحكام غيرنا لاحظتم مثلا تنظيم المرور مثلاً تنظيم إشارة المرور على سبيل المثال قد يكون هذا أخذ من مكان آخر ما هو سبق إليه قوم آخر لكن إذا أخذناه واعتبرناه يدخل في المأدون به والمباح وأن الشريعة لا تمنع منه فنحن أخذناه عند أنفسنا إذا أحد قرر هذه المسألة على هذا النحو من الاستدلال فأخذه على هذا النحو من الاستدلال أخذه على أن الشريعة توافقه ولا أخذه على أن الشريعة تخالفه فإذا أخذه على أن الشريعة فالحو... توافقه فالحكم لمن؟ الشريع هي التي قالت له هذا مأذون ما فيه فخذه وهذه مسألة مهمة في واقع فكر الأمة وعقائدها وقوانينها مصدر الوحيد للتشريع والمصدر للحكم هو الكتاب والسنة ولا يجوز أن يؤخذ من, من, من سواه البتة بل يؤخذ من الكتاب والسنة ثم إذا حدث استثناء في مسألة من المسائل سبقنا إليها غيرنا في أمور التنظيم أو غيرها فجئنا نحن واستحسنا أردنا أن نأخذها لا بد أن نأخذها بأمر وهو أن تأذن شريعتنا فيها فإذا أذنت وأدخلها النص الشرعي في حكم المباح والمأذون فأخذناها نحن حينئذ فنكون أخذناها بشريعتنا أو أخذناها لأنها قانون لغيرنا أخذناها بشريعتنا وهذا مهم في منهج التفكير والنظر إذ إذا أخذناها بشريعتنا فإننا لا نأخذ مرة أخرى ما يخالف شريعتنا لاحظ؟ لأننا أخذناها بإذن الشريعة أخذناها بموافقة الشريعة لكن إذا أخذناها عادة وتقليدا لهم فإننا سنأخذ أشياء من عندهم وهذا هو الذي واقف العالم الإسلامي شعر الناس أنهم يحتاجون في الأمور المادية إلى أشياء يأخذونها من الغرب تحتاج تركب سيارة وتركب طيارة وتحتاج كذا وكذا هذا أمر طبيعي جدا. وتحتاج بعض الأمور التي سبقت فيها مثل المثال السابق فإذا أخذته من تحت إذن الشرع فلا إشكال في ذلك لكن لما أخ أخذه المغلوب أخذه من الغالب تقليدا ماذا صنع بعد ذلك أخذ الباقي أخذت كثير من القوانين إسقاط الحدود الشرعية فساروا كما سبق في الأمثلة السابقة يضعون المال عقوبة أو لا يرون الزنا بالرضا عقوبة مثلا ولا يرون شرب, شرب الخمر ممنوع. وهكذا بدأ يأخذ المسلمون قوانينهم ينتسبون إلى الإسلام بالاسم ويأخذون قوانينهم وشرائعهم من غيرهم وهذه فتنة عظيمة فينبغي أن يفرق بين الأمرين يقول هنا ما رأيكم في من؟ قيل له وهو يلبس ملابساً تشابه ملابس الكفار أنه لا يجوز قال إنه تفكير رجعي متخلف هذا أنتم تعلمون الجواب يعني إذا, كن إذا كان الناس يأخذون الرقص والغناء والزوق والاختلاط والنظر في العورات ويقلدون الكفار في هذا ويقولون إن من لم يصنع تخلف رجعي فالجواب أن الذي يوافقهم في ذلك هو المتخلِّف عن إقامة شريعة الله والمتخلِّف عن إقامة العدل والمتخلِّف عن اتباع الكتاب والسنة وهو لا شك أنه دخلته الأهواء فجعلته شابه الذين كفروا في هديهم يقول هنا أثابك الله ما هو ضبط كلمة وأحسن الهدي هل هو بالضم إيه نعم لا ليس بالضم هل هو بالضم الهدى أم بالفتح وأحسن الهدي ضبطها والله أعلم وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يقول هنا عندنا في قريتنا وضع بعض عيان القبيلة حكماً على من جاء إلى عائلة ليخطب من عندهم ونظر إلى ابنتهم ثم بعد ذلك فسخ الخطبة فإنه يعطي لأهل المرأة والقبيلة ألف ريال وقالوا حتى يكون زاجرا له لكي لا يكون لعابا هذه عباره باعراض الناس وكذلك اهل المراه إذا خطب من عندهم ثم فسخوا الخطبه لغير سبب فانهم يدفعون 2000 ريال فما الحكم في ذلك هذا تشريع هذا تشريع بالاهواء لم يرد في الكتاب ولا في السنه من عمله ام طبق الدرس الان من من عمل, عمل ليس عليه أمرنا؟ فهو رد ترى القضايا الاقتصادية تدخل في القضايا التشريعية وتدخل يعني ولعل من هذا يكون في استغلال المال أو استغلال للسمعة أو عبث بالأخلاق تدخل مسائل كثيرة في هذا فتتعقد المشكلة عند الناس مع أن الأصل واضح جدا أنه لا يجوز لأحد أن يقول في حكم من أحكام الله أو لا يشرع شيئا إلا ويلتزم فيه بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول هل الصحيح قولنا كل بدعة بالفتح أم قولنا كل بدعة هذا بحسب ما يسبقها فإن سبقها لفظ جازم فإلا أن سبقها لفظ إن فيصير إن كل بدعة وإن كانت مبتدأ فيصير لفظ كل بدعة بحسب ما يسبقها يقول هنا هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل خطبة في الجمع كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن لم يثبت فهل تكرر هذا في خطب الجمع يعتبر من المحدثات طبعا الجواب أنا أجيب على الأول يعني هو تكراره في كل خطبة ليس من المحدثات بل هو اتباع للسنة أما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل خطبة فالله أعلم لعل أحدكم يراجع هذا إن وجد شيئاً يفيد إخوانه به يقول هنا أنا شاب من الله علي بالهداية وله الحمد ولكن لدي مشكلة وهي أني أشعر دائما عندما أجلس مع أهل الذكر وزملائي في حلقات القرآن بأني أنا الخبيث بينهم وأشعر بأنهم أفضل مني فماذا تنصحني به أما أنك تشعر بأنهم أفضل منك وتقتلي بمنه وأحسن منك فهذا عمر طيب من توضع على الله رفعه ما ينبغل للإنسان أن يشعر أنه أحسن الناس إذا شعر أنه أحسن الناس ما تعلم ولا استفاد ولا سعى في الخيرات أما أنك توصف نفسك بهذا الوصف فليس لك يعني الصحيح الإنسان لا يزكي نفسه الله أعجبه قال فلا تزكوا أنفسكم لكن أيضا لا يحقر نفسه ولا يسبها ولا يسبها ولا يؤذي بمثل هذه الألفاظ فما ينبغي أن يقول هذا عن نفسه وأنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا قام الإنسان فوجد ما يكره أو قام كسلالاً فلا يقول خبذت نفسي وإنما يقول قلست نفسي فينبغي أن ابتعد عن آدي مثل هذه الألفاظ ويرجو خيراً ويكون بين الخوف والرجاء حتى يقتدي بمن هو خير منه وحتى لا يأسم الرحمة الله وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ربنا ونتوب إليك